بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أم لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين رَأَوْهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ اللَّمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَشْفِقُ مِنْ أُمَّةٍ نَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا لَوْ مَا جَاءَتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ قُلْ وَمَا كَانُوا ذنب ضرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافرون ولقد رسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ذلِكَ نَسْلُقُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ أَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَقَتْ سُمْتُلَأَوَلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا ثَقَالُ وَسكرِرَةَ بَصَارونَابَ نحْنُ قَومُم مسح وَلَقَ جَعل النابِ السَّمائبُ جَ وَزَي عَالا وَإرينَ وَحَثِ النه وَحَافِقُ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 وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ مَن شَهِدَ إِلَى اللَّهِ إِنْ جَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا حَفَّ مِن فَوْقِكُمْ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ وَارِثُونَ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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبنيس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 قَالَ فَإِنَّكَ نلْمُ الظَّالِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ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 هُمْ جُزْءٌ مِّن مَّقْسُومٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ نَّاتِقُونَ نُدْخِلُهُمْ بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين